الحمد لله صلى الله وسلم وبرك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شديدة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما بارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سنتكمل إن شاء الله تعالى التعليقات حول شرح عمدة الأحكام وكنا قد فرغنا في اللقاء الماضي من التعليق على الحديث الخامس لنفتبح حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بالحديث الثالث حيث قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم رحمه الله تعالى قولا هن بالتراب وله أي لمسلم رحمه الله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغتلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب قال الشارث غريب الحبيب إذا ولغ ومضارعه يلغ بالفتح فيهما ويصفه بالكسر في المضارع منهما فنقول يلغى يلغو ويلغو بكسر اللام في المضارع ومعناه على ما قال الشارح شرب بطرف لسانه وهو ان يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب فالشرب أخص من الولوك قوله عفروه التعفير التمريغ في العصر وهو التراب وقوله أولى هن تأمية الأول والها ضمير المرات وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيف المرة غير حقيقية المعنى الإجمال لما كان الكلب من الحيوانات المستكرة التي تحمل كثيرا من الأخذار والأمراض أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها فتحصل النظافة الثامة من نجافته وبرره قال اختلاف العلماء هناك خلافات للعلماء في أشياء منها هل يجب التسبيع والتفريد؟ ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحة لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة ثم قال ما يؤخذ من الحديث أولا التغريض في نجاسة الكلب بشدة قدارته وإذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة وتبسيره يأتي قريبا إن شاء الله والتعليق على هذه الجزئية سيأتي أيضا لأن ظاهر قوله التغليض في نجاة الكلب يعني أن الكلب كله نجس وفي هذا نظر سيأتي بيانه قال ثانيا إن ولوغ الكلب في إناء ومثله الأكل أو مثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منه سواء كان مائعا أو جامدا الثالث أجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات الرابع أجوب استعمال التراب مرة والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يأخذ التراب المفتلط بالما فيضتل به أما مجح موضع النجاسة بالتراب فلا يجب الخامس إنما قام مقام التراب من المنقيات يعطي إنما قام مقام التراب من المنقيات كالأشنان والصابون وتائر المنظفات ونحن ذلك يعطى حكمه في ذلك لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظار وهذا فيه نظر فيأتي بيانه أيضا قال وهو مذهب أحمد وقول الشافعي والمشهور في مذهبه تحيين التراب وقواه بمدقيق العيد لأن التراب جاء به النص وهو أحد المطهرين أو المطهرين الماء والتراب ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود ومعنى هذا الكلام سيأتي إن شاء الله قال النووي وَلَا يقوم الْأَشْنَانُ وَلَا الصَّابُونُ أو غيرهما مقام التراب على الأصح قلت القائل والشارك فقد ظهر في البحوث العزمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غير وإن صح هذا انه يظهر احد المعجزات انه يظهر احد معجزات الشرع الشريف فلنفسر يؤيد اختصاص التراث لأن العقره لغه هو وجه الأرض والتراث ثابت عظمة هذه الشريعه المطهره وانها تنزيل من حكيم خبير وان مؤديها صلى الله عليه واله وسلم لم ينطق عن الهوى وذلك أن بعض العلماء حار في حكم هذا التغليظ في هذه النجاسه مع انه يوجد ما هو مثلها غلظ ولم يشدد او لم يشدد في تطهير منها حتى قال فريق من العلماء إن التصفير على هذه الكيفية من الكلب تعبده لا تعقل حكمته حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده فسبحان العليم الخبير وهنيئا للموقنين وويلا للجاحبين وآخيرا ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب أما الكلاب التي أبنى الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل إن إجابة الغسل على ما يحصل منها فيه حرج فالرصة باتخاذها قريمة تقود إلى تقصيص التدبيع بغيرها وهذا أيضا فيه نظر ولهذا يحتاج هذا الحديث إلى بعض التعليقات التي لا بد منها ونبدأها أولا بقول الشارع إنه ولوغ الكلب في إناء إلى قوله ينجف الإناء هذا حق لأمور قال ابن دقيق العيد الامر بالغسل ظاهر في تنجيس الاناء لا هل يلزم من الامر بالغسل ثبوت النجاسة او هل يلزم من وجود الغسل ثبوت النجاسة ام لا مجرد الغسل لا يثبت نجاسة المكسوس. ولكن وقع الاتفاق على ان الامر بالغسل يثبت نجاسة المكسوس. لانه لو لم يكن واجبا ما امر الشارع بغسله. وترك الامر للمكلف ان شاء غسل وان شاء لم يغسل. كامل غسل الثوب من المخاط والبصاق هل جاء في الشرعي امر بغسله جاء ام لم يأتي؟, لم يأتي لم يأتي نص بغسل المخاط والبصاق في حين ان الناس يبادرون الى غسله من الثوب ويتأثفون من وجوده فيه فلهذا نقول غسل الثوب من المخاط والبصاق وان جرت العادة به لا يدل على نجاسة المخاط والبصار او الثوب اذا اصابه المخاط او البصار لكن طالما ان الشارع امر بذلك شيء فالغسل يدل على نجاسة المأمور بغسله لكن اوضح في الدلالة من هذا النفض قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية في الصحيحة الاخرى صهوره إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْءُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتِ اللفظة ايه طهور فإن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث وإما عن النجم ولا حدث على الإناء الحدث يكون على مين؟ على الإنسان أما الإناء فلا حدث عليه فتعين في الخبث فلما إن الإناء يسلم من ورود الحدث عليه إذن الذي يربع له هو, هو النجس والطهارة تكون من الحدث والنجس فإذن سفى الحدث فيبقى النجس إذن قوله فليصله سبع مرات مع قولة الرواية الأخرى ظهور إناء أحدكم أن يصله سبع مرات تدل على نجاسة الإناء إذا ونغطيه الكل وقوله ظاهر في تنجيس الإناء أي ليس الأمر تعبديا قال الحافظ ابن حجر إذا كان الأمر للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير هذا الكلام صحيح؟ أم جان صحيح؟ صحيح؟ هل الذي صححه؟ نقولنا في اللقاء الماضي أن العبرة بوجود اثر النجافة بغض النظر عن قلة الماء وكثوته لأنه ممكن يكون الماء كثير ويظهر أثر النجافة فيه فالحكم ليه؟ لاثر النجاس بغض النظر عن القلة او الكثير فلا فرق بين قليل وكثير لان المسألة تدور مع وجود النجاسة او عدل وجده اذا وجدت فالماء نجد سواء كان قليلا او كثيرا وان لم توجد فالماء صاهر سواء كثرة او قلة فالعجرة بايه؟ لوجود اثر النجاسة اما قلة الماء كثرته فهذه لا تعيج عليها وضف قال وحمل مالك رحمه الله هذا الأمر على التعبلي لا للنجاس لأنه لو كان للنجاسة نستفى بما دون السبع يعني لو كان الأمر بغتل الإناء من ولوغ الكل للنجاسة كان على إيه اغسلوا اغسلوا وأطلق مسألة الغجل بما يجب على المكلف ان يرسله عدد من المرات يتبين له من خلالها ان الاناء قد طهر وان اثر النجاسة قد دال فكونوا قيدوا بسبع مرات يبقى اذا العلة ليست معقولة لان لو كانت العلة معقولة يبقى ايه ذهب اثر النجاسة اما غير معقولة ففيها العدد اللي هو السابع سواء زال اثر النجاسة او لم ايه لم يزل هذا كلام مالك رحمه الله تعالى حمل الامر على التعبل لا من نجاسة لو كان للنجاسة لكفى مما دون الساكة اذ نجاسته لا تزيد على العبرة نجاس الدعام السم ليست اشبت ولا اظهر في النجاسة من الايه من الغائب ولا لا الغائب او رجوع للحيوان احبت من بوله قضلا عن ريقه. ولا ايه? ايهما احبت او اظهر في النجاح? الريق ام البول ام الغائط? ها? بالتذكر بيكون الغائط ثم البول ثم الريق. فكون هنا يأمر بغسف الاناء اذا اصابه الريق سبع مرات. فهذا ليس أشد من اللعاء الغائض إذا أصاب الماء يبقى الأمر بالتسبيع أمر تعبدي وأجيد عنه بأن أصل الحكم الذي هو الأمر بالغسل معقول المعنى ممكن التعليل أي بأنه للنجاح والأصل في الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب والظاهر والله تعالى أعلم أن القول بأغلبية تعميل الأحكام ليس بصواب يعني إيه الكلام جاء السؤال هل الأحكام معللة في الشرع كله أم غير معللة أن أغلبها معللة وأقلها غير معلّم أم العكس عندنا كم احتمالي الآن أن يكون فيه تعليل لكل الأحكام أو لا يكون فيه تعليل لأي حب أو يكون عندنا التعليل هو الغالب في الأحكام أو التعليل هو النادر فيه الأحكام أنا مسألة أختلف فيها العلماء فالشافعي رحمه الله تعالى لشدة تحريه وتمسكه للسنة يقول إن الأحكام كلها غير معلمة والأصل في الحكم هو النص في النص طالما إن النص ورد بالأمر بكذا أو النهي عن كذا فينزم الوقوف عند الأمر والنهي ظهرة الحكمة أو العلة أو لا تطرق وقال له أصحاب الرأي فقالوا بإن الأحكام كلها معلمة ومنهم من فرق وبين الأحكام التعبدية يعني المتعلقة بعبادة صلى وصوم وزكى وحج ونحو ذلك وبين الأحكام التعاملية اللي هي المعاملات تسائل العقود من بيع وزواج وإيجار ونحوه لكن الظاهر الله تعالى أعلم إن الأغلب عدم التعليم قال الصمعاني رحمه الله تعالى في حواش شرط العمدة وبالجملة فالأحتام المعقولة المعنى قليلة جداً لأنه معلل يعني الأحتام المعقولة المعنى قليلة جدا بالنسبة إلى مقابلها والعبودية في بانتفال بالتعبدية اظهر منها في المعقوله تصحيح لا لا ايهما اظهر في العبوديه انك تنزل على مقتضى الامر والنهي سواء عرفت العله او لم تعرف ولا تنتظر حد تعرف العله وما تعمل انت في العبوديه الاظهر في العبوديه انك تنزل على مقتضى الأمر والنهي علمت العله او لم ايه او تعمل طيب من الاحكام ايه نقول لعب كده في المقدمة التي ذكرناها عبد الدروس الجر ان الاصل في وضع الاحكام الشرعية ها؟ حصول التعبد وخروج العبق عن مقتضى هواه ليكون عبدا لله عز وجل اختيارا كما هو عبد لله عز وجل ايه؟ اضطرارا فالاصل في شرعية الاحكام ان يختبر المرض هل سيستجيد أم سيمتنعه فإن استجاد فهو العرض وإلا فإن أوقف التنفيذ على معرفة العلة فهو ممن يعبد الله على حق بمعنى أنه لا يستجيد إلا إذا علم المصلحة المترتبة على هذا الأمر أو علم المبسدة إلا هتدرأ من خلال هذا الأمر أو النحل هذا ليس جعب على الحقيقة ده معنى كلامة إلا الانتفال بالتعبولية اي الاحكام غير المعلمة اظهر منها في المعقولة لانه انقياد لمحضن امري وهذا في الحقيقة يؤكده امور اولها ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال في الرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله عز وجل الإسلام وأهله أو وقد أطأ الله عز وجل الإسلام ونفى الكفر وأهله معنى الكلام إيه لما نزل المسلمون المدينة أصابتهم حمى المدينة فأنهكتهم وأضعفت قواهم فشمت بهم كفار قريش وقالوا أصابهم كيت وكيت وكيت فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة بالأوة في قال فينا الرمل هو إيه أقرب ما يكون شبه بالجري في المحل ولكن ليس جريا في المحل إنما يتقارب القطة مع الإسراع وامرهم ايضا بكشف المناكب تشف المنكب الايمن طول طواب القدوم ليظهر للمشركين ما بالمسلمين من قوة وان ما ادعوه من ضعف المسلمين لما اصابهم من حم المدينة لم يؤثر فيهم وليس له ايه طيب ظاهر الكلام ايه اه ان العلة معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى مدرسة ولا غير مدرسة مدرسة يعني شاهد الحال ان النساء صلى الله عليه وسلم يريد ان يظهرها للمشركين قوة المسلمين طيب بعد ما اسلم كل كفار قريش واصبحت قريش بلد اسلام ليس فيها كافر واحد لازمة الكلام بايه ها وهو ده الكلام يعني هو الأول ده معنى كلام بيقول فيه مر ملال اليوم احنا بنقلي ليه وكشف الملاك وقد أطفى الله الإسلام يعني أثبته ومتكن لأهله وأظهره على سائر الأديان ناسية ما في هذا المكان وإيه وقد أطفى الله عز وجل الإسلام ونفى الكفر وأهله وقلت لم يبقى كفر في قريش ولا واحد كذلك قال مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو أنا بيقرر حقيقة في إيه إن الأصل فيه العبادات بالنسبة للمكلف التعبد والامتثال الجذعان والقبول علم الفتمة أو لن يعلمها الأمر لا يابد منه هو نقص السلام اللي أكده بقوله وقد قبل الحجر الأسود والله إني لأعلم لا أنك حجر لا تنفع ولا تدر ولولا أني رأيته بالسلام يقبلك ما قبلتك فمن خلال هذان القولين بأكد حقيقة وهي إن من أصل بالنسبة للمكلة في سائل الأمور التعبلية هي إيه الامتثال والإذعان علم العلة أو جهلها ويدل عليه ويدل عليه قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بالو الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كنا نؤمر أو كان يصيبنا ذلك فنؤمر بإعادة الصوم ولا نؤمر بإعادة الصلاة فأجابت ايه أجابت بالنص ولم تعرج على العلة هل يمكن أن تقول ما يقوله الناس اليوم من ايه ان عدد الصلوات التي تفوت المرأة في مدة حيضاتها كثير المرأة مثلا لو حدث عشرة ايام هيتوتها تم صلاة تم تنصد عدد كبير لكن عشرة ايام في سنة كم لف عدد ايه قليل إنما لما يكون خمسين صلاة في كل شهر عدد كبير ولا لا للبعض بيقول كيف إنما عايش رضي الله تعالى أنها أرادت أيضاً أن تبين أن الأصل في الاتباع هو النزول على مقتضى النصر أخي الكريم يقول طيب لو كان الأمر جذالك أحنا بنين في القيام يقول لا ليس معنى أننا نقول ان الأغلب في الأحكام هو التعبد إن إحنا نسينا إلى الأحكام كلها لكن لو جاءنا لنا الحكم معللاً وعلمنا علته سرنا إلى هذه العلة وقسنا عليها إنما نجعل الأصل هو التعليل بحيث نتكلف في استخراج العلة فنقطع في استخراجها ومن ثم نقطع في القياس ثم نقول بعد ذلك هذا القياس يخالف النظر لا هذا لا يكون إنما الأصل عندنا؟ أننا لا ننفي وجود أحكام معللة وإن كان للأصل إن في بالأحكام عدم التعليل لأنه دا مختبط تعرضي لكن لو ثبت حكم بعلته فلا بد من إقرار بهذه العلم واحترام هذه العلم وإعملها فيما وردت فيه من غير هذا المنصوص عليه من الأمور التي لم ينطع عليه هذا مضابط في المسحة ويؤكده أيضا أن حقيقة دين الإسلام مبنية عليه على رفت إسلام اسلام بلا استسلام لا يكون وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن الإمام الزهري محمد الشهاب رحمه الله تعالى قال من الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم وعلينا التسليم فهذا هو حقيقة الإسلام كما يقول الإمام الصحاوي عليها رحمة الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم ولفتسلام لا يمكن أبدا أن يثبت إسلام مرعي إلا وهو مسلم لنصوص الوحي منقال إليهما لا يعترض عليهما بشبهة أو شك أو رأي أو قياد أو غير ذلك قال نوع بالعيد شارحا لهذا القول أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاذ إليهما ولا يعترض عليهما ولا يعارضهما برأيه ومعقوله وقياسه فالحاصل عندنا إن إذا ثبت الحكم معللا سأهلم بالعلم وإلا في الأصل التعبد والامتفاد ولهذا قال الشوكان رحمه الله قد بولغ في محو أثر اللعاب هذه المبالغة ودعنت الاختلاف في العلة التي وقع ذلك لأجلها فإنه أمر وراء ما تعبدنا به وقد تعبدنا بأن نصنع هذا سواء عقلنا العلة وفهناها أم لا نفس الله أمرنا أن نحن نفسه أثر لعاب السل مرات إحداهن بالإيه؟ بالصرف ليه؟ هذا لا يهمنا فلا تسأل لما امرنا ولا تنسى بما امرنا سؤالة المجال الذي ينبغي ان تعمل فيه عقلك هو بما امر لا لماذا امر لان الله عز وجل ليس عن ما يفعل وشحن العبد ان هو يسمع ويطيع علم الحكمة او لم يعلم علم العلم او لم يعلم وليس معنا هذا كما اكرر ان احنا نهمل مسألة العلم او نترك البحث عن الحكم والمعالي لا نقول نمتكل اولا ثم بعد ذلك ننظر ان ظهرت الحكمة فهي تؤكد الامتثال وتعين عليه لم تظهر صرف الحمد لله اننا امتثلنا من عبادة الامر قال الصمعاني رحمه الله تعالى وها هنا فوائد توجد عن القولين من كونه تعقليا او لا راح يقول لك صيب تسمي تكتلامه في المشألة ايه؟ وهذه علة معقولة ولا علة غير معقولة نقول لا ده يتركب على خلاف كبير بين العلماء من ذلك الفائدة الاولى ان من قال ان الحكم تعبدي يقول لا يعد الحكم الى ما لا يسمى ولوغا انعرف ان الولوغ هو ايه؟ انه يدخل فرط في الاناوي فعليه هكذا ده الولوغ طيب. لو انه مسأت صوب المرض او مسأت شيء دامد لا يمكن الولوغ فيه ياخد نفس الحكم لو قلنا ان المسألة معقول في المعنى هياخد نفس الحكم لو قلنا ان المسألة تعقودية يبقى ايه؟ الحكم قاصر على الولوغ فقط او الشئ اللي يمكن الولوغ فيه ولموجودة ولا لا موجود الخلاف بين العلماء في المسألة هل يستوي ولوغ الكلم او اصابة نعاب الشلف الثوب كما لو اصاب المائع من ماء ونحوه لا الخلاف قائم باعتبار الخلاف هل العلم هنا معقولة ولا غير معقول قال فلا يجري الحكم في هذا ومن قال بالنجافة اجر الحكم في هذه قبلها او ان من قال ان الحكم تعبلي يقول لا يعد الحكم الى ما لا يسمى ولوغا كما اذا مس الكلب ثوبا او جسدا او متاعا او عظى او وفئ برطوبة يديه بصافا او ثوبا فائدة ثانية من قال بالتعبد يخرج كل ما لا يسمى اناءا يعني لو وارغ الكلب الضحف نفس الحكم الحديث هنا خرج ايه على الإناء باعتبار ان الماء غالبا في الإناء ما يكون قليلا نعم. الثالثة من قال إنه للتعبد قال عنده أنه لو أدخل الكلب جزءا من أجزائه كاليد والرجل وغيرهما فلا يجري الحكم في هذا ومن قال بالنجاس أجر الحكم في هذه يعني اللي يقول بالتعبد هيقصر الحكم على لعاب الكلب إنما اللي يقول له هو نجس هيدخل النجاس على الكلب كله سواء شعره او رجله او ذيله او اي شيء انما يقول ان العنة هنا غير معقولة ويتعبدية يقول ان حكم قصر على اللعاب فقط وربما قاسوا عليه القول والغائط باعتبار ان هو قياس او لا نعم المسألة الرابعة اذا ولغ كلب في اناء مرتين فاكثر فهل يغسل لكل مرة سبعة ام تكفي غسلة واحدة للمرتين يعني وولغ مرة ثم ذهب وجاء بعد فترة وولغ تنفس ثناء مرة ثانية هل الحديث خرج على الولوغ الواحد ولا عدة ولغات في أوقات مدفوته فيه اختلاف عن أصحاب الشافعي فعند أبي سعيد أنه يرسل لكل ولوغ سبعة وتنفرد كل مرة باستحقاق السبع لها وعند أبي سريج وغيره أنه يغسل سبعا من جميع ولوغه وهذا هو الأقرب لا نستطيع أن يحدد الولغ هنا بالمرة ولا الثاني ولا العشر الخامسة إذا ولغ جماعة خلاف في إناء فهل يغسل الكل سبعا أو للجميع سبعا فيه اختلاف أيضا والظاهر والله تعالى أعلم أنه يغسل للكل سبعا وفي تفصيل ليس هذا غفت بيان الفائدة السابقة من قال غسله تعبدا يناسبه إيجاب غسل الإناء على الفور وفي كلام بعض المالكية نتل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الفور قال ابن دقيق وقد تدل عليه الفاء لأنه قال إيه فليغسله والفاء تطيد السرعة والتعقيد وقد تدل عليه الفاء أو الضرطية التي تدل عليها إذا مع أن العامل فيها الفعل الذي بعدها فيقفض الأمر بالغتل المذكور عند الولوغ هو الأصل فلليه؟ لأنه ممكن يلق كلب فينا وت... وترامل لكن إن لم تقتله على القوم كلب بعد ذلك وتأتي وتستعمل هذا الماء الذي ولق فيه كلب فسواء قلنا بنجاسته أو قلنا إن في لعاب الكلب أمراض ودودة شريطية كما قال بعض العلماء لا تظهر إلا بالطراب أو لا تموت إلا باستعمال الطراب فحصل أنك استعملت مجاكة أو استعملت إيه ما به الضرر والظاهر والله تعالى أعلم أن الأمر يقتضي وجوب الانتفال على الفور يعني لو قلت لواحد تملك أن تأمره إذنك مثلا او السيد قال لعبدك افقني يبقى الاصل المسخين حالا ولا مآلا بعد فترة اظن انت لو طبقت حتى من قريمك ان يعطيك شيئا وتأخر ربما تأخذ على خاطرك ولا تأخذه حتى ان اتاك به بعد ذلك ولا لا فظاهر اجل امر انه اعطني كذا يعني الام مش بعد شوي فكيف اذا كان الامر هو الله عز وجل هدي واحدة الثانية الأدلة الكثيرة التي تنص على وجوب او التي تدل على المشارعة والمسابقة إلى فعل الخير وشارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات سابقوا إلى مغفرة من ربكم ونحو ذات ثم إني لو قلنا إن الأمر يقضي الامتسال على الطراقي الطراقي إلى مثال ربع ساعة ولا نصف ساعة ولا ساعة وللحد ما ينوجد فلو كنا على الطرق ممكن يؤدي إليك ضياع موجب الأمر خلا فالأمر على إيه؟ على الطرق المهم إنني عادل إنني أعمل ولو مت ومعملتش إذا أنا عندي بحجة ولا معنديش طيب رب رسالة تعالى لما أمر إبليس إنه يذكد لآله كان ممكن يحتجل إنه إيه؟ من هذكد إن شاء الله؟ كان ممكن يحتجل بهذا؟ مالك؟ لأن لسان العرف والمفهوم من خطابهم اني اذا قيل لك افعل كده فتفعلوا فين؟ فتفعلوا على الخوف فعندما يقول النسى سلم ذلك اذا ولغ الكلب في اناء احدهم فليب كيله فافاد وجوب المبادرة الى الغزء الفاغ اللي تفيد ايه؟ السرعة والتعقيد وايضا الثرصية اما عندنا اذا ولغ فليفعل اللي هو في نوع من الشرطية ثم بعد ذلك ان الاصل في الامر وجوب الانتصال على الفور على ما فينفه مساء المتفرعة على ما هل عين الكلب نجسه كلعابه أم لا الحق أن العلماء اختلقوا في هذه المسألة فألحق بعضهم سائر بدل الكلب بلعابه خياسا عليه وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه ولعابه جزء من فنه إذ هو عرق فنه ففمه نجس أو ففمه نجس إذ العرق جزء متحلب من البدن فتذلك بقية بدنه يعني الكلام؟ اللعاب ذنبق من إيه؟ من الفنه واللعاب أو العرب عموما يعني بنقول اللعاب عرب الفم واللعاب مستحلب من إيه؟ من البدن فإذا كان العرب واللعاب نجس إيه؟ يبقى سائل البدن إيه؟ نجس لأن المستحلب من شيء بيكون له حكمه فإذا كان المستحلب من البدن نجس يبقى البدن نفسه إيه؟ نجس ده معنى كلامه وخصه البعض الآخر باللعاب فقط قال شيخ الإسلام أما الكلف فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروف أحدها أنه نجس كل حتى شعر كقول الشبع وأحمد في احدى روايتين عنه والثاني أنه طاهر حتى ريق كقول مالك في المشهور عنه والثاني أن ريقه نجس وأن شعره طاهر وهذا مذهب أبي حنيف المشهور عنه وهو الرواية الأخرى عن أحمد وهذا أرجح الأقوال فإذا أصاب التوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك وإذا ولغ في الماء قريقة إلى أن قالوا على هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب توب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك أحمد في إحدى رواية عنهم وذلك لأن الأصبف الأعيان الطهار فلا يجوز تنجيز شيء ولا تحريم إلا بدليل كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلتم إليه وقال وما كان ربك لسيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مكألة وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كلها ليس فيها إلا ذكر الولوء لم يذكر سائر الأجزاء فتنجيتها إنما هو بالقياس فإن قيل إن البول أعظم من الريق كان هذا متوجها وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن لأن الريق متحلل من الباطن بخلاف الشعر فإنه نابت على ظهره والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا يعني فارق بين المستحلف من باطن البدن والخارج على ظهر, على ظهر الجسد فإن جمهورهم يقولون إن شعر الميت في طاهر بخلاف ريقها والشافعي وأكثرهم يقولون إن الزرع النابث في الأرض النجسة طاهر فغاية شعر الكلب أن يكون نابثا في منبث النجس كالزرع النابث في الأرض النجسة فإذا كان الزرع طاهرا فالشعر أولى بالطهارة وقال الشوكان هذا حكم يختص بولوبه فقط وليس فيه ما يدل على نجاكة ذاته كلها لحما وعظماً ودما وشعرا وعرفاً وإلحاق هذه بالقياف على الولوغ بعيد جدا ولا ولسيما مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زنان رسول صلى فلم يكونوا يرشون شيئاً وأخرجوا البخالي بدون لفظ التبول ولكن ذكر البصير في رواية إبراهيم ابن معقل عن البخاري رحمه الله بزيادة لغض تقول وهذا مما يقوي الاقتصار على إفادة حديث الولوغ وذلك لحكمة للشارع لا نعقلها والواجب علينا العمل بما دلت عليه النصوص وإن لم نعقل الحكمة التي وردت لها ومما يدل على ما ذكرناه إيجاب التسبيع والتسريف فإنه مخالف لما ورد في غزب النجسات الولد فوقسي النجساتين إذارت عنها أما هنا سيجب التشبيع حتى وإنزال أقر النجسة مع أول غسل فيلدم أن يكمل لحد ما يطلق إلى السبع وهذه المسألة الثانية هل التسبيع واجب أم منجوب دل الحديث على وجوب سبع غسلاف للإناس وهو واضح إلا أن أبا حنيف رحمه الله قال يغسل ثلاثا قال الحافظ في الفك اعتبر له الطحاوي وغيره بعدة أمور منها كون رواية أبو هريرة يعني الحديث من رواية مين؟ أبو هريرة وقد أبتى أبو هريرة بغسل ثلاث مرات فثبت بذلك مسأ السبع ودي قعدة عند الحنفي عند علماء الحنفي يقولون إن الراو إذا قال فمرويةه فالعمل بما فعل لا بما روض لماذا؟ قالوا لأنه يستحيل إن راب الحديث يخالفه إلا إذا كان عالماً بإنه منسوخ أو إن الأمر الوارد في هذا الحديث ليس على الإيجاب كلام واضح أو ليس واضح؟ يعني الآن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حدث بالحديث اللي معانه وفيه إيه؟ فليرسله سبع مرات ثم بعد ذلك أكثر بإن الكلب إذا في بالإناء يغسل ثلاث مرات يبقى ده معنى ايه هل يتصور ان ابا هريرة رضيطه على عمد يروي الحديث ثم بعد ذلك يخالفه عن عمد وهو يعلم انه مخالف هل هذا متصور في حق فعظه غير متصور طيب اذا يحمل تصرفه على ايه انا فيه يحمل على حاجة مثير اما ان هو حمل الامر على الاستخدام او انه علم ان الفطن قد نسخ ان ايجاب غسل الإناخذة ولا خطير كلب سبع مرات ده منسوق ويسفي ثلاث مرات وهذا الكلام جد صحيح والجمهور على خلافه لأن العبرة عندنا بما روى الراوي لا بما رأى ليه؟ لأنه قد يكون نكيا ولا لا وارد ولا مش وارد؟ وارد إن الراوي يحدث بالحديث ثم ينسب حتى ثلاث أو يكون تعود يعني إيه؟ فهم ان المرار من الامر هنا ليس في احباب وليس الوجوب وهل فهم الصحابي حجة؟ فهم ليس بحجة لما تحج عندنا فين؟ في النصوص لا سيما وان النص واضح في الامر به التشبيع والتكريب لكن هذا كما قلت مذهب الحنفية في كل ما خالف فيه الراوي مرويه وتعقبه ذكر كلام الحافظ تعقب بانه يعتمل انه افتى بذلك لاعتقاده في نذبية السبع لا وجوبها او كان نتي ما رواه ومع الاختمال لا يثبت به النفس وطبعا احنا في نقول بما روى لا بما رآه وايضا فانه قد ثبت انه افتى بالغزن سبعا ورواية من روى عنه موافقة فتواه لروايته أرجح للرواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإثناد والنظر يعني أدي مسألة مهمة جدا لو مثلا الأئمة الأربعة اتفق ثلاثة على قول وواحد حقي عنه قولان أحدهما يوافق ما قال الأئمة الثلاثة والآخر يخالك فالمرجح إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يروى عن أبي هريرة روي الحديث رواية فيه فيها الإتاء بالسبع ورواية فيها الإتاء بالسلام يبقى نقدمه نقدم الموافقة للقبر لا تيما وإن إثنبها أصح من إثناب الرواية التي ورد فيها الفتوى في التسليف فقط طيب. هل يجب تسريب الإناء وما هي طريقة التسريب دل الحديث على وجوب التسريب وأنه في الغتلة الأولى على الراجع ومن أوجبه قال لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكثر أو يطرح الماء على التراب أو يطرح التراب على الماء يعني ممكن يأتي به الإناء ويضع فيه التراب ثم يصب الماء على التراب وده ايه؟ غسلة اولى مع التدريب يبقى له بعد كده كان غسلة؟ 6 طيب او انه هو يضع الماء ثم يضيف التراب اليه او انه يأتي بالتراب بمفرده ويعمل ايه؟ ويسلك به الالاء ثم يضع عليه الماء ليه؟ يضهد اثر التراب كلها دواس طيب واحدة اقول في الواية مجدم اللي ذكرتها وعنفروه الثامنة بالتراب فده ظاهره ايه انه يكون الاخيرة لا ليس كذلك لانه لم يقصد الثامنة في الترتيب وإنما يقصد في العدد العدد يعني اجعلوا احدى هذه الغشلات بايه بالتراب طيب احنا عندنا الآن ثماني مش سبع لا نقول هو جعل التكريب واحد مع سبع غسلات بقوا كام؟ بقوا ثماني فده معنى قولي وعسروه الثامنة بالطراب ان التكريب واحدة مع سبع غسلات بالماء يبقوا كام ثماني وقوله اغسلوهن او فليغسله سبعا احدى هن بالطراب كأنه جمع بين اثنين غسل بالماء مع غسل الطراب فكانوا سبع على هذا المعنى طيب الارجح رواية قولة هن لان جاء عندنا في بعض الروايات اولى هن وبعضها اخرى هن, وبعض هن وبعضها احدى هن طبعا الرواية احدى هن تحمل على اولى هن اما رواية اخرى فالظاهر انها غير مقبولة لان معنى لما تكون اخرى هن يبقى لابد انها يضيف ايه هيضيف غسلة جديدة يبقى اخرجنا عن السبعة الى تمامية زائد غسلة اضطرابة ايه باقرابة ومنطوق الحديث سواء دا او دا يخالف هذا الامر فالمرجح اللي يكون التدريف عن غسلة الاولى أجم رحمه الله ولا يجزئ بدل التراب غيره لانه تعد لحدود رسول الله فصله فقال ابن دقيق العيد وقوله بالتراب يفضي تعليل وفي مذهب الشبع قول اوج ان الصابون والاشنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب بناء على أن المقصود بالتراث جيادة التنظيف وهذا عند ضعيف لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنا يخص بذلك الشيء لم يجد الغاء النص واضطراح قصوص المعين فيه والأمر بالتراث وإن كان محتمرا لما ذكروا فهو جيادة التنظيف فلا نبزم بتعيين ذلك المعنى فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مصحرين عن الماء والتراب وهذا المعنى مبقود في الصابون والأشنان وأيضا فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فمردود عند جميع الأصولين تعليم فب يقول إن, إن نفسه سلم عينوا التراب فاللي آلهم إن تعيين الطراب المقصود به هنا زيادة التنظيم هل قولهم هذا مقصوع به ولا محتمل مقصوع به لو كان مقصوعا به لقال غير الطراب فلماذا عين الطراب في حين إن قد يكون من المنظفات ما هو قبلك في التنظيف من, من الصراب ده من وجهة نظر نيح؟ ولا ما؟ يعني انت النهاردة لو ان في بقعة دي في توبة الصراب هيتطلعها؟ ما ده اللي يطلعها؟ صابون ولا يقومون في الصابون كمان هيتطلعها تحتاج انك تجيب مثلا الصراب او تجيب بتاعة بلو ايه تمام مثلا او بنزيل او نحو ذلك يبقى هي القضية لان جابة التنظيف؟ لو كانت ديارة للتنظيم ترك للناس ما يرونه قبلت بالتنظيم؟ طيب فأقول هو محتمل خلينا نقول مش مستبعد ولكن نقول ايه؟ محتمل اذا كان قولة السلام يغفلوهن سبعة احدهن بالطراب او فليغفلو سبعة احدهن بالطراب نقول ان زيادة بالطراب في بالتنظيم ولكن لماذا القراب بالذات؟ لو انت تتحمل بالطراب يبقى نزلت على مقتضى النص ولا لو استعملت جير الثراب لاحتمال ان يكون النص المقصود بيه زيادة التنظيم استعمال الثراب هو اللي مقتضى النص وده معنى كلامه اذا عاد ان المعنى المستنبض لانهم لما قالوا زيادة التنظيم ده نص ولا استنباض استنباض فهو كلامه المعنى المستنبض اذا عاد على النص بيه أني لما المستنبط هو أو المعنى المستنبط عندنا زيادة التنظيف طب بزيادة التنظيف أنا أقول لا ده التمر أذلك أو الكلور أذلك أو المشحيق اللي معروفة أذلك يقول أنا ضيعت الطراب وأهملت ولا لا وده معنى كلامه فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبقال أو تخصيص فمردود عند جميع المصوليين لأن النص هو المقدم ولا قياس معه النصر كما يقولون وقال نو رحمه الله ولا يقوم الصابون والأشنان مقام التراب على الأصح وقال المجدوي في الإنصاف الصحيح من المذهب الحنبلي اشتراط التراب وبهذا تعلم ضعف لما ذهب إليه شيخ شرطوسي فتوهيه حيث ادعى أن المقصود من العدد مجرد الكفر التي يتطلبها لإطمئنان على ذوال أثر لعاب الكل من الآلية وأن المقصود من التراب استعمال مات مع الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة ذلك الأثر وإنما ذكر التراب في الحديث لأنه الميسور لعامة الناس هل هذا الكلام صحيح؟ اولا ما تقلت إن العدد المقصود به المبلغة مش معنى سبعة ثم كان ألف سنة كان ألف سنة لما أمر بغجل الناس قال لهم إيه؟ اخسنناها ها؟, ها؟ ثلاثا او خمسا او اكثر ام رأيتم كان ممكن حال كده كان قال ايه فليبسله ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ام رأى. لكن لما حسده السبعة اذا المسألة العدد هنا مقصود مش المقصود بالاين الكفر الامر الثاني ان يقول ان المقصود اضافة شيء الى الطراب تقوي ازالة الاثر طيب ما كان فيه غير الطراب ولا لا موجود ولا مش موجود ما هي الدعوه دي يا جماعه تضيعنا لو كل هو ده اللي كان موجود يبقى ساعتها هناقص او هنتخلف عن تطبيق كثير من الاحكام الشرعيه يعني النهارده مثلا لما نيجي نتكلم على مساله تغطير الثوب يقول لك لانهم ما كانواوش واجدين قماش كانوا فقراء فليس عندهم قماش يجعلهم ي ايه يطلون ماش مش عامل تبر ما كانش عندهم ما كانش عندهم مكان... لما تيجي تتكلم في زكاه الفطر وان تخرج من الصعاب يقول لا ما كانش عندهم فلوس ما كانش عندهم فتبقى مكان... الحجه كلها عندهم ما كانش عندهم يبقى ضعنك الناس لما امر بغسل الناس الحديث قال ايه وجعينا في الاخره كفورا يبقى كان فيك فور ولا مفيش طيب كان فيه صدري ولا مفيش كان فيه أشمال ولا مفيش كان فيه ولا مفيش كل دي كانت منظفات زي المنظفات اللي عندنا ويمكن أقوى منها فدعوة إن ما كانش فيها إلا الطراب كلام باطن إننا إحنا كنون الله عز وجل خاصة الماء والتراب بطهورية تختلف عن غيرهما او يختلفان فيها عن غيرهما يبقى إيه المرع إن يكون الشارع أراضي الجمع بين المطهرين اللي هو الماء وإيه والطراب وبالتالي لا يدخل اي شيء اخر في نفس الحقم او يقاس جيره عليه طيب ومن هنا نستطيع ان نقرر الاكتفاء في المطلوب بما هذا هو ده وعنده كلامه يعني قال ومن هنا نستطيع ان نقرر الاكتفاء في التصهير المطلوب بما عرفه العلماء بخواص الاشياء من المطهرات القوية وان لم تكن ولا من عناصرها التراب طبعا انتهى كلامه وفيه ما هو معلوم حكم ما ولغ فيه الكلب استدل بالامر بالغتل من ولوغ الكلب على نجاسة سؤله ولعابه وهو قبل سجان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليك ابن سعد وشبع وأحمد وإسحام وأبي عبيد وأبي ثورة ومحمد الدجاري للصبر وأكثر أهل الظاهر وذهب مالك وداود الظاهر إلى طهارته وإنما يبسل منه تعكدا ويرده ما رواه سلم في صحيحه من رواية علي بن مسهر اخبرنا الاعمش عن ابي روزين وابو صالح عن ابي غريضة قالقر السلم اذا ولد الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ورواه النساء وقال لا اعلم احد التابع علي ابن على قوله فليرقه وكذا قال ابن منده وقال عبد عبدالدار لم يذكره اصحاب الاعمش اتقاد الحصاص مثل شعب وغيره وكذا قال حمز الكناني لم يروها غير علي دمشهر قال وهي غير محفوظ وتعقبه منحافظ العراقي وقال هذا غير قادح فيه فإن الزيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء والبصوليين والمحدثين وعلي علي دمشهر قد وثقه أحمد معين والعجي وغيره واحتج به البخاري ومسلم رحم الله تعالى الجميع الحكمة من التغليض في سؤل الكلب قال الشيخ الإسلام قيل إن الكلب يلغ بلسانه شيئا بعد شيء فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو نزج فلا يحيله الماء القليل والإناء الذي به الماء الشرب ونحره عادة قليل الماء بل يبقى فيكون ذلك الخبر محمولا في ماء يثير في ذلك الماء فيراح ذلك الماء لأجل كون الخبط محمولا فيه لما يروى في ذلك ويغسل الإناء الذي لا قابل خبط يعني معنا كلامه ايه؟ يقول لماذا نجاسب الكلب فتشدد في تطغيرها او نجاسب لعاب الكلب قالوا لأمن الكلب لا يشرب مطسر وإنما يشرب ايه ولوغا يعني هكذا يفعل بلعاب او بلسانها هكذا ومع كثرة تحرك اللسان في الماء يكسر فروش العسل والماء في الاناء غالبا ما يكون قليل زائد ان اللعاب اصلا لزج فلا, فلا يستحيل او يختلط ويندمج بالماء بحيث يضيع اثره زي زيت في ميه الزيت اثره بيبقى على سطح الماء ولا لا ليه ارتباطهم في التفسير كثافة الزيب أعلى من كثافة الماء وبالتالي أي كثافة تجير عن كثافة الشيء الآخر هي اللي بكلها بكلها الظهوم فكثافة لعاب الكلف أقوى من كثافة الماء وبالتالي لا يحصل الضيب بحيث يضيع أثره فمن هنا جاءت او جاء هذا التجريب في رجله محل الأمر بالغسل والعراق قال في الطرح طرح التسريف محل الأمر بغسل الإناء سبعا من نجافة الكل وكذلك محل الأمر بالعراق هو ما إذا كان في الإناء مائعا إذا كان السائل أو لموجوده لنحر سائل أما إذا كان جامدا فإن الواجب حينئذ القاء ما أصاب الكل بثمه ولا يجب غسل الإناء حينئذ إلا إذا أصابه فم الكلب مع وجود الرطوبة فيجب غسل ما أصابه فقط فقعا كالفأرة فقع في الثمن ثواء يعني الآن قلنا إن الولوغ ممكن في, في السائل ولا في الجامل في السائل طيب لو وضع لسانه في جامل هذا يسمى ولوغ ام يقال لحث هو ليس بولوغ يعني نقول لحثه بلسانه او اصابه بلسانه لا نقول ولا غفيل لان الولوغ يحتاج الى تحريك اللسان وتحريك اللسان يكون في شرق ايه؟ مائع او سابع اما في شرق جامل فهذا مستبعد وبالتالي المطلوب ايه؟ كما قلنا هناك لأن لعاب الكلب لا يختلط بالماء ولا يذهب أثره فيراق الماء لذلك هنا نقول يؤخذ القدر الذي أصابه الكلب بلعابه فيطرح ثم يستعمل الباقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة ألقوها وما حولها وكلوا سمكم لكن طبعا لعاب الكلب هنا أشهد الفأرة ممكن تصيب يعني تستطيع ان انت في السائل تأخذها وما حولك انما لعاب الكلب دمؤنب يختلف بالماء كله فيصعب ان انت تفصل لعاب عن الماء ولهذا امرنا ان نريق الماء ان موجود في الاناء كله ولقائل ان يقول ليست هذه الصورة داخلة في الحديث لانه اذا كان ما فيه جامدا لا يسمى اخذ الكلب منه شربا ولا ولوغا بل هو أثر وإنما الولوغ الأخذ بطر في اللسان كما تقدم في كلام الشارح هل يفرق بين الكلب المأذون في اتخاذه وبين غيره؟ هو آخر كلام الشارح أنه إيه؟ تفريق لأن لو أمر صاحب الماشي أو الرجل الذي عنده كلب يبطفج أنه يغسله أو يغسل ما أصاب زعابه هيكون فيها نوع من الحرج والمشاكل جمهور العلماء على أن حكم سائر الكلاب في الغسل من ولوغها سواء وفرق مالك رحمه الله بين المأذون فيه فسؤره طاهر عنده وبين ما لم يؤذن في اتخاذه فسؤره نجل وفرق ابن من المالكية بين البدوي والحضر وقال ابن عبدالبر فيه دليل على أن الكلب الذي أبيح اتخاذه هو المأمور فيه بغسل الإناء من ولوغه سبعا وهو وهذا يشهد له المعقول والنظر لأن ما لم يبحث اتخاذه وأمر بقتله محال أن يتعبد فيه بشيء أن يتعبد فيه بشيء لأن ما أمر الله بقتله فهو معذوم لا موجود وما أبيح لنا اتخاذه للصيد والماشية أمرنا بغسل الإناء منه اه او من ولوغه امرنا بغسل الإناء من ولوغه يبقى هنا للمالكية كان قول الاول كلام الامام مالك انه سؤر الكنف قاهر ولكن امر بغسله او بغسل ما اصابه من باب التعبن ابن المكشون من علماء المالكية فرق بين السلب الجدول والسلب الايه الحضري في اعتبار ان البدى وغالباً ما يأكل النجاسات ونحوه بخلاف الحضري ممكن يكون بيأكل من صعام يقدمه له صاحب البيت ونحو ذاك جزع بضر خالف بالكلية وقال لا ده المأمور بالغسل من اللعاب هو الكلب المأذول باقتنائه أما غيره فلا يؤمر بغسله لأنه هو في حكم المعدوم طبعا كل هذه الاقوال فيها نظر والصواب ما ذهب اليه الجمهور من ان الكلاب كلها في الحكم سواء لان الالف واللا في قوله اذا ولغ الكل اذا لم يقم دليل على صرفها الى المعهود المعين كانت للعموم يبقى هنا كأنه قال ايه جمس الكلاب او كل الكلاب قال الشيخ ابن وقوله كل يشمل الأسود والمعلم وغيرهما وما يباح اقتناءه وغيره والصغير والكبير وشامل أيضا لما تنجف بالولوب أو البول أو الروس أو الريق والدليل على ذلك قوله إذا ولض الكلب وأن هنا لحقيقة الجنس أو لعموم الجنس وعلى كل هي داخله على العموم فأن قيل ألا يكون في هذا مشق بالنسبة لما يباح اقتناءه أجيب بلى ولكن تزول هذه المشقة بحماية الكلب عن الأواني المستعملة ما زال السلام الشرم العثمين أجيب بلى ولكن تزول هذه المشقة بحماية الكلب عن الأواني المستعملة بأن يخصص له أواني لطعانه وشرابه ولا نقلجه عن العموم إذ لو أخرجنا لأخرجنا أكثر ما دل عليه اللافظ وقال بعض الظاهرية إن هذا الحق فيما إذا ولغ الكلب أما بوله وروسه فكسائر النجاسات لأنهم لا يرون القياس وجمهور الفقهاء قالوا إن روسه وبوله كولوغه بل هو أخبث ونسلم نص على الولوغ لأن هذا هو الغالب وما كان من باب الغالب لا مكهوم له ولا يخص به الحكم ورجح بعض المتأخرين مذهب الظاهري لا من أجل الأخذ بالظاهر ولكن من أجل امتناع القياس لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل في العلة حتى يساويه في الحكم لأن الحكم مركب على العلة فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم وإلا فلا والفرق أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان وإذا انفصرت من لعابه في الإناء ثم استعمل فإنها تتعلق بمعدة الإنسان ولا تهضمها ولا يتلفها إلا التراب ولكن هذه العلة إذا ثبتت صبيا فهل هي منتفية عن بوله وروسه يجب النظر في هذا فإذا ثبتت أنها منفية فيكون لهذا القول وجه من النظر وإلا فالأحضر ما ذهب إليه الفقهاء لأنك لو فهرته سبعا إحداهن بالطراب لم يقل أحد أخطأ انتهى كلام الشيخ المعتنين رحمه الله تعالى والكلام باقتصار يقول إن الآن كلام في قوله الكلب للعموم سواء حملناها على جنة الكلاب أو على عموم الكلاب واضح؟ طيب. طيب لو قال قائد صيب الآن الشرع أذنى لبعض الناس في استخدام بعض الكلاب ككلب ماشية وكان بسيط ونحو ذات. ولو كلفناه بانه يغسل الاناد الذي اصابه لعاب الكلب سبع مرات احداهن بالطراب في مشق والشرع يرفع المشقة ولا يوقع المشقة يرفع المشقة. فالشيخ يقول لا ليس فيه مشقة اذا خصف لي الكلب امية يشرب فيها ويأكل فيه. ومنع او أبعد الآمية التي يستحللها هو عن الكلب وهذا امر ممكن أو في الإمكان طيب بعد ذلك قال إن الظاهرية خفص الحكم بلعاب الكلب فقط مفرأ بين لعابه وروسه وذوله قالوا الحديث ورث اللعاب يبقى الحكم خفص بلعاب فقط فإذا تغوض في او بان في ماء فحكم حكم سائر النجسات امسان لها اثر يبقى الماء نجس ملهج اثر يبقى الماء فهر اللي لانهم لا يقولون ب القياس, القياس عند اهل الظاهر غير معمول به وليس من ادلة الشر ثم ان بعض العلماء من المعاصرين قالوا لا لا يصح في قياس والبول من الكل على الايه? البول. ليه? لان شرط القياس ان يستوي الاصل والفرعة العلم. يستوي الاصل والفرعة فيه? في العلم. يعني العلم اللي في الاصل اللي هو. الاصل عندين ايه الوقتي? اللي عاد. تكون هي نفس العلة اللي موجودة في الفرع اللي هو عايتم نعرف حكم الوقت ايه الروسة الغائط والبول فهل هي العلة هنا هي هنا اذا قلنا بان العلة اللي موجودة في لعاب الكلف هو كونه نجت والغائط والبول نجت يبا العلة واحد فالحكم يكون واحد لكن من ادرانا ان نفس العله اللي في الاصل اللي هو, اللي هو هي نفس العله اللي في الفرع اللي هو هذا الله اعلم وجد الفارق او احتمل وجود الفارق في العله بين الاصل والفرع فلا يقيس الحاكم الفرع بالاصل في الحكم فلا الحكم ايه ان روث الكلب وبوله مثل كل روث وبول فحفلها حكم سائل النجسات والكلام ده له قوي من النظر ان القياس شرطه ان تكون العلة هنا هي هنا لكن شوف الثانية دينية لما اتكلم على بول الكلب قال لا ده بول الكلب احبث من ريب وبالتالي ده اسمه قياس الاولى لان اذا كانت العلة في الفرع اظهر منها في الاصل يبقى ايه الفرع اولى في الحفل من الاصل الله عز وجل عندما قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما يبقى منع من الإيه؟ مجرد التأفف طب لو ضرب طب لو قتل هنقول كده فيه تعفف ممنوع يبقى أقوط والعل فيه التأفف فيه العل في منع التأفف ايه ما يترتب عليه من إيذاء للوالدة طيب الشسم مش أشد إيذاءا من التعطف ومش أشد من الشكل طيب القتل مش أشد من الضرب فيقوله ده اسم قياس الأولى ليه؟ لأن الإيذاء إن هو علة الحكم في الفرع اللي هو الشسم أو الضرب أو القتل أوضح وأقوى وأظهر من العلة اللي موجودة فين؟ في مجرد التحقيق يعني نقوله مثلا من جده وممكن ويفترها لهم. لكن لو شكبه ممكن يفترها. طب لو ضربه ممكن يفترها. حتى ان العلماء يقولون انه لا يجوز ضرب الان ولو اكره على ذلك بالقادر. يعني لو انه يتضرب ابوكي هاترة يتأكل وما يضربها بوه. لان ده محرم لا يجوز التنقص فيه بحامة احوال. لان الرص عندنا بتنقسم الى ثلاث اقسام. اما انه يتحول الحف او هنقول الاكراه بقى الاكراه اما انه يحول الحف من الى من محرم الى مباع دا ربما يصير واجبا زي ايه الملك الميتة حكمها ايه العدل من الميتة محرم طيب لو اوشك عن الهدكة يبقى الاكل من الميتة عند ايدن مباح وقد يجد يبقى الشكم تغيب كان محرم اصبح مباح او واجب. طيب لو اكره على ذلك يتاكل من الميتة دي هكتلت يأكل اما على الاباحة او على الوجو طيب نعم خلص اذا تيفقل من الموت هيموت هيموت لأنه ممكن هو يكون في الصحراء ويستشعر من نفس بعض القوة اللي حياة تطفى معاك فده يبقى الإباحة فقط وبرضه التهديد تتعذكر ان هو يقتله يعني الأمر الثاني ان الإكرار يحول الحكم يا ده الأمر الأولاني قلنا ايه؟ يحوله من حكم الى حكم أرض الأمر الثاني انه لا يغير الحكم ولكن يرخص انتهاكه زي النطق بكلمه الكفر نطق بكلمه الكفر حرام حرام قبل الاكراه وبعد الاكراه هي ايه حرام ولكن يرخص للانسان ان ينطق بكلمه الكفر عند الاكرج اذا الحاله الثانيه الحاله الثالثه ان في اكراه لا يحول الحكم من كذا الى كذا ولا يرخص في زي ايه؟ على الزنا أو الإكراه على القتل أو الإكراه على ضرب الوالدين صدلا عن قتلهمها هموتك لو ما درفهمش ايه زي ما قولت هموتك لو ما قتلتش فلاس انت ليه تستطقي نفسك بإزهق نفس غيرك؟ إذا هذا لابد إذا حمدنا الإكراه ممكن يحول الحكم من كذا كذا من التحريم إلى الإباحة أو الوجوب وممكن ما يحولوش بيسيرك خصفيه و والحالة الثالثة لا يحوله ولا يرخص فيه والفرق بين الحالة الأولى والثانية حالة الأولى قلنا حول الحكم من كذا لكذا ان يلزموا في هذه الحالة العمل بمقتضى الحكم الجديد بحيث انه مثلا لو لم يأكل قتل او مات يبقى كأنه ختل نفسه ويلزموا انه ينزل على مقتضى الحكم الجديد الحالة الثانية لا لا ينزمه ان يعمل بالرخص ولو اخذ بالعذيمة ولو اخذ بالعذيمة يثاب ولا لا يعني لو صبر ولم ينصف بكلمة الكوفه يبقى متاب ولا لا ده الفرق جلت ايه للحالة الاولية الحكم سهتغير لذا يعمل بالحكم انه الجديد لما الحالة التانية الحكم ما تغيرش هو حرق حرق ولكن رخص له اذا حس من نفسه شيء من الضعف وانه لن يصدر على الاتداء لا تركض وإلا فالقصد ايه العمل بالعذيمة واضح؟ طب هنا ان اذا كان العله في الفرع اوضح منها في الاصل يبقى الحكم الايه حكم الفرع اولى او استحب أو الحكم في الاصل اولى من اعطاء هذا الحكم للايه للاصل احنا بنقول الوفه التعف بالوالدين حرام يبقى شتمهم ايه اشد حرمه بس بالاحرى مفيش اشد ومش اكتر من حرام وخلاص واضح كده فهنا شفت الانسان بيقول قياس البول والعذرة من الكلب على الريء ايه؟ من ده قياس الأول لكن الظاهر والله أعلم أيضا هذا في كلام لا فيما لو كانت الكلام اللي العلماء الجدد ألوه بأن لعاب الكلب يتميز بدودة شريطية لا تذهب ولا تقتل إلا بهذه الطريقة سبع مرات مع الصراط يبقى هنا انفرض لعاب الكل بعلة ليست في البول ولا في الغائف يبقى لفح حكم مختص عنهما أو يفارقهما لكن حتى ننظر ويتبين لنا هل نفس الكلام دا موجود في البول والغائف ولا لا يبقى الأحوط ايه؟ اني منزل البول والغائف منزلك الريق أو اللعاب لأن الأحوط والأضرأ للذمة وبه يمكن الخروج من الخلاف ولا لا لأن لو كلك الآن أو لو أنت فسلت سبع مرات إحداؤنا بالطراب وما كانش واجب عليك فسلت حاجة ما فسلتش حاجة لا سيامة وإنك بتعمله على سبيل الاحتياط مش على سبيل التعب ولعلوك تذكروا الحديث البخاري رحم الله لما اتكلف بمثال في العورة قال إيه حديث أمت أثنت وحديث جرهد أحوض كأنه أشار إلى العمل بالأحواق مع أن حديث أنا بعنده المتخذ ليس بعض فقط لك الاحتياط في الشارع أو الاحتياط الشارعي هو تقصي سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون إفراط أو تكريض هذا هو الاحتياط لكن هنا السنة غير ظاهرة لدينا الآن تكليف به تتبيع الغشل وتكريض الإناء في حالة العقل طيب هل اللعاب مثله مثل البول والغائق ولا لأ احنا مختلفين انهال فمسألة مش باين لنا فيها الحكم هيبقى نعمل ايه؟ هيبقى الاحتراط ان احنا ننشقها بهذا الحكم لأن كنا هما موجود او متحلل من داخل الكن هاي بذكر الله خير. يقول ابن الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر اللعاب دل على ان الحكم خاص به فقط نقول العلماء لما ذكروا الكلام ده قالوا ايه؟ ان ذكر اللعاب خرج مخرج الغالب لان الغالب ان الكلب اعزكم الله هيتبول في البناء او هيتغوط في البناء معروف ان الكلب اعزكم الله يتهد الى حائط ويرفع رجله ثم يبول حتى لا يطيب بدلا مشهوره ولا مع وذلك ايضا عندما يتغوط يذهب بعيدا ويتغوط وربما يعني من الكلاب ما او ما يخطر راغب إذن ليس من العادة أن يقول الكلب أو يتغوط في الإناء إنما العادة أنه إيه؟ أنه يشرب من الإناء والإناء فهذا قالوا أنها خرجت مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب ما نقولش أن الحكم خاص بيه فقط ولكن هو ذكره من بات أن ده المشهور أو الأكثر وقوعا ف يعني يقاص غيره عليه إذا كان يشارك في العله واضح الكلام؟ في الاحكام يبين الغالب منها ولا النادر منها الغالب وقوعه ولا النادر وقوعه الغالب الغالب احنا قلنا دلوقتي اتفقنا ان الغالب ان هو يشرب من الانا أو يلغ في الانا انما يقول فيه مساله مستبعده وناجره في الوقوع وبالتالي مش محتاجه ان نفس الا يبين حكمه لماذا قلنا بإن بوله زي أي حيوان آخر لا لو قلنا إن بوله زي بول أي حيوان آخر وغائطه زي غائط أي حيوان آخر ما يسنهوش على لعابه يبقى عند إذن نقول إيه العبرة بالتغير إنما لو قلنا لأ بوله زي لعابه وغائطه مثل لعابه يبقى يأخذ حكمه سواء وجد التغير أو لم يوجد التغير وراقلناه ويبسل سبعا إحداؤنا بالتغير أيونا طبعاً قوله إناء أحدكم الإضافة ملغاه لأن هذا حكم الطهارة أو لأن حكم الطهارة هنا والنجافة لا يتوقف على ملكية الإناء وكذا قوله فليرسله لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء هو وإنما هو المشهور أيضاً أو الغالب إنه صاحب أو الكلب يصيب الكلب من إنائه فلسب إليه الإناء من هذا الباب في اي استفصار حول هذا الحديث؟ طيب جذك يقول كلبه الصيدي اذا امسك الفريسة باسمانه فا احد اخواننا يقول سبق الكلام ان كتافة الزيت اكبر من كتافة الماء ولعل هذا صفق لسانه هو يعني جذك المخير كان اللي هو اللي كتافته اقل هو اللي جذكت هو صفق لسانه السعر ان اللي أذبر هو الذي يرصب في اللقاء نعم كذلك مصير يقول بأن الكلب إذا أمسك الفريسة يسيل لعابه على موضع الإمسان فهل يسل هذا الموضع سبع مرات إحداهن بالتراث أولا لو سال لعاب الكلب او ظهر اثر لعاب الكلب على موضع الامساك لا تؤكل اللي... لا يؤكل الصيد انهم يستدلون بسيلان اللعاب او غرز الاسنان في موضع الامساك بانه امسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه فبسهل يصلها هي لي... لا تؤكل اصلا ومن العلماء من قال وعلى افتراض ان بعض لعابه اصب هذا الموضع فهنا لمشقة التكليف في التسبيع والتتريب يغسل حتى يغلب على الضم صهارة المكان من باب رفع الحرج والمشقة ومنهم من سحب الحكم عليها ايضا كيف تحصل عندنا ايه؟ ثلاث اقوال قول الاول ان هو بمجرد سيلان اللعاب على موضع الامسان أصبحت السريسة كالميت لا تؤكل ولا يقترب منه تؤكل يعني تخدم للحيوانات لا يأكلها آدم القول الثاني إنه لو وجد أثر قليل للعاب الكلب في الموضع يصله بحيث يزول اثر النجاحة حتى ليه لأن هذا من المسكوط عنه والمسكوط عنه في باب العف أو داخل في باب العف لما يعمر بغسل سبع مرات كالاناء يبقى هذا نسكوت عنه فيكسل كغيره من النجاسات والبعض سحب الحكم حتى على موضع الامسات من الزبيحة وقال تسدع وتترّم على سلام الدعاء مجرد.. لا هو بينسك بأسلام لا يوجد بسلامه احنا تكلمنا في اول الكلام قلنا عندنا هنفرق بين الولوغ واللح فنرسى هذا بهكذا باللضع قلنا كونه في سائل يبقى ولوغ شيء جامد هيبقى لح شو قلت كده اذا هذا ليس فيه معنى الولوغ لكن الكلام ده على قول من خلبي ان الحكم تعبدي وليس معقول المعنى اظن ده كان يعني يكس ها عندي الحاجة دانية هو نص نفس حديث ابن في حديث علي ابن حاد فإذا غرض أثنانه او قال نابه فقد أنسك على نفسه خلاص. لأن الصحابي مثل مثل أي انسان يحتمل فهمه الخطأ والصوات او أولى لكن لو خالفه غيره فكان ماذا؟ فكان ماذا ايوه انتا تقول الان لو يخالف الفاتحة فليقرأ في نفسي ايه يعني تقصد ايه بعمل ورا كده هو ده فهم الصحابي يخالف الحديث ولا يوظفه الان ثالث احنا متكلم الان على فهم الان يخالف ظاهر النص او فهم يتفق مع النص هو ابو هريرة لما حدث بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد الاصطين ولا عبد مساء فاذا قال, قال قال قال قال فقال له رجل اذا كنت خلف الامام قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي اذا معنى ايه ان هو ابقل اقرأ بها هذا الثواب سواء كنت خلف الامام او لست مؤتما الحديث الفهم الام وافق للحديث مش مخالفه انما لما يأسي يروي الحديث بالتثريف ثم يفتي بالتثليف فقط وبدون تثريف يبقى خالف النص ولا وفقه فثارف بين فهم يوافق النص وفهم يخالف النص ففهمه اذا وافق لا شك ان هو اولى من فهم غيره لفيما هو روي الحديث فبنقدم فهم انما اذا خالف لا النص يقدم حتى وإن اجتمع الكل على مخالفة النص إلا إذا كان النص يحتمل التأويل على مخطبة هذا التأويل أنا والله ما أسمع شيء يعني لا أسمع شيئا جاء جماعة الله يديك وأنا قلت إيه أنا قلت هذا ولوغ أملح ترزون يعني فيه كلمة أوضحة شكرا أمر من اللحس بي إيه يعني هو لما فينش اللحظة يفهم اللعقة انا قلت فيه فرد دين الولوغ هو بيعمل كده لانا حتى مسلتها قلت يا لغو يعني يحرط طرف لسانه في المأكد اهو وقلنا الحكمة من التشديد والتغليظ لظهارة مجاسد فم الكلب او لعاب الكلب ايه مش قلت كلام شفل الاسلام انه هو يلغه شيئا بعد شيء وبالتالي لزوجة لعابه تمنع من استحالته في الماء فيبقى اثر اللعاب في الماء ولذلك غلظة او شددة في تطغيره هذا وارد على الشيء الجامد وقلت اخر الكلام لو انه كان شيرت من سائل او لعق جامد وفرعنا بين السائل والجامد فالشوب نفس الكلام الممكن الولوغة ولا مش ممكن البلغ هيعمل ايه؟ البلغ هيغير من حقيقة الشيء هو احنا بتكلم الان في سائل فالق بين السائل والجامد فرق بينهم كل جامد لا يلحقوا لهم السائل يبقى فيه لكن هذه السودة عندما تكون في القناء المصير القناء اذا استعمل ممكن تدخل من الجو ثم ان ده امر احنا بيقول محتمل كل الكلام ده هل احنا عندنا يقين بيه ونقترب من الأطباء قالوا أنه فيه دودة شرطية أو غيرها إذا ثبت هذا وإن هذه الدودة لا تموت إلا بالطراب يبقى يستعملوا حتى يكون في الزبيحة إنما هل احنا عندنا يقين من هذا فالأصل عندنا أن نحن نفرق بين الولوغ وغيره وبين السائل وغيره بمختبال حديث ثبتت أي أشياء أخرى في الضياف لا منع أن نستعمله إنما طول العمر اللي فدها كان الناس بيشتغلوا إزاي او بيتصرفوا بناء على ايه على مختبر حديث فخلنا مع مختبر حديث الا اذا ثبت شيء اخر يبقى دا من باب الطب وليس من باب الشرع ثلق بين الامر عرفنا الان الناس اللي عم بكده حل ليه ما وقفوش على هذا الضرب كانوا بعملوا ايه ده احنا بنعمل دي الان اذا ثبت ان فيه دودة شرطية كما اصيل كيف نفتديها او كيف نفتعد عن ضررها هو ده اللي يتعيي يتسعلي من ده اللي ضرر لا برصد يبقى ده حكم جديد هذا كلام احنا ما نستطيع انت تستطيع ان تبطع ديه هي لو وجدت في كلفة دي بقى مجدها كل الكلاب وانا ايه الفارق اش لا لا هو الكلب المصاد اصلا اللي هو الكلب المصروع او نحوه يقول في كلفة وده لا يقتنع اصلا بل يؤمر بقتل من اذهب ضرري من البدل نحن نتكلم أنت كلاب مقنية او مقتنى يبقى ازاي هيكون مصاب وعنده انا مديش عن كلامه او كلام غير عن نتكلم أنت حديث الآن كلامه هو كلامه هو كلام مقصع بي او كلامي مقصع بي اذا كنا بنتكلم في باب طبي اذا كنا بنتكلم في باب طبي بأهل الطب وأهل الطب ثم نتكلم فيه لما احنا الان بنقول على اقتراب وجود هذا الشيء يبقى حكم جديد نشوف كيف تقتل هذا باحتراف اهل الاختصاص ونضيف هذا الامر الى الكتب الشرق من قد لا ضرر ولا ضرر انما الاصل عندنا العمل بالنص قال الحديث الثابع عن حمران مولى عثمان بن عسان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوع فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوع ثم تمضمب واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضع نحو وضوء هذا وقال من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه غريب الحديث وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به قال النووي رحمه الله يقال الوضوء والطهور بضم اولهما الوضوء والطهور بضم اولهما اذا اريد الفعل الذي هو المصدر وبفتح اولهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به الوضوء هو الماء الذي يتطهر به الوضوء هو الفعل نفس وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه وسبق ان عرفنا الهضوء بانه ايه ماذا تذكره او لله عز وجل لغسل اعضاء مخصص صفة مخصوصة فافرغ قلب من ماء الاناء على يديه لا يحدث فيه ما نفته حديث النفسي هو الوساوس والخطرات والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا يعني فلا يسترسل في ذلك وإلا فالأذكار يتعذر السلامة منها من المرفقين إلى بمعنى مع يعني مع المرفقين ثم لم يقصد بها هنا الثراث كما هو الأصل في معناها وإنما قصد بها مجرد الترتيب فقد أشار ابن هشام في المغني ورضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب نحو وضوءي جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث مثل وضوءي هذا ومعنى نحو ومثل متفاوت فإن نفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا يبقى المثلية على الحقيق تعطي معنى المثل حقيق ونحو تعطيها إيه مجازا والمجاز هنا متعين لارتباط التواب بالمماثلة صحيح نقول الأصل الحقيق لكن لما قال نحو. في رواية اخرى مثل فالروايات يفسر بعضها بعضا. فنحو هنا هي بمعنى مثل الموجودة فيه? في الرواية اخرى. هذا من جهة. ومن جهة الاخرى ان الثواب مترتب عليه? على مطلق المساواة. فلا يصلح هنا ان نقول تقارب المساواة. لا. على نفس المساواة. يعني ان نحو دي ما قلنا. اقارب من قريب من هذا الوضوء. مش متل. هو المترتب هنا مترتب على المثلية ولا على قريب من المثلية على المثلية. فيبقى نحو هنا يتعين حملها على ايه? على المثلية. اللي هي تعني مطلق المساواة. قال المعنى الاسمالي اجتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه فإن عثمان رضي الله تعالى عنه من حسن تعليمه وتفكينه علمهم صفة وضوء النبي فطلب بطريق عملي ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانه فإنه دعا بإناء فيهما ولأن لا يلوته لن يغمث يده فيه وإنما صد على يديه ثلاث مرات حتى نظفتها وطبعا قوله وَلِأَلَّا يُلَوِّثُهُ ولماذا لا نقول وَلِاتِّبَاعِهِ السُّنَّةِ هذا اقول في الأنو في الاخر قال ايه ها رأيت انك سلم نحو وضوء هذا سواء كانت ايده ملوثة او غير ملوثة وقولنا الكلام ده قد كده يجسوكت يعني يفتل كفه ثلاثا سواء كان فيها ما يلوثها او ليس فيها ما يلوثها في السنة فتعليل هنا بمجرب التلويس غير صحيح ولكن هو يفعل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وبعد ذلك أبخل يده يمنا في الإناء وأخذ بها ماء ثم ضمض منه واستنش ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده مع المرفقين ثلاثة ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة ثم غسل بسرينه مع السعبين ثلاثة فلما طرغ رضي الله تعالى عنه من هذا التصدير أخبرهم أنه رأى النبي تسلم توضع مثل هذا الوضوء ولما فرغ تسلم من هذا الوضوء الكامل أنه من توضع مثل وضوءه وصلى ركعتين محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه أولا أوله لا يحتف فيهما نفسه إلا أن قال فلا يسترسل في ذلك وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها وحمل الفكره المذموم على ما كان في شؤون الدنيا أما إذا كان في أمر الآخره فمفهوم كلامه لا يدخل ضمن التفكر المجموم. دوّد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. داد تفكر الرجل الشيء في الصلاة وأورد فيه ثلاثة أحاديث. أولها حديث عصبة ابن الحارس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه ثم فرج ورأى ما في وجوه القوم من فعتبهم لسرعة فقال ذكرت وأنا بالصلاة تبرا عندنا فكارث أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقتمه محل الشيدي أنه تفكر في الصلاة في أمر هذا التبر الذي لم يقسم بعد فأسرع بالخروج ليأمر بتفصيمه أو توزيعه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى قال إذا أبسناه او اذا اذن بالصلاة اجدر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فاذا سكت المؤذن اقبل فاذا توب اي اقيم بالصلاة اجدر فاذا سكت اقبل فلا يزال بالمرج يقول له اذكر يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى فهنا الشيطان يشغل المرء بالتفكير في أشياء هنا لن يركن نستلق إذا كانت هذه الأشياء متعلقة بأمر الآخرة أم متعلقة بأمر الدنيا والغالب أنها تكون متعلقة بأمر بأمر الدنيا وحديث أبي هريرة رضي الله دعا العنوى يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسوله فسلم من ذارحة في العثمة العشاء فقال لا أدري فقلت فقلت لم تشهدها قال بلى قلت لكن انا ادري قرأ سورة كذا وكذا يعني الرجل ما شغله عن ادراك السورة التي كان سلم يقرأ بها الا تفكره في غير الصلاة حتى انه نفي السورة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحافظ قال المهلم التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراج منه في الصلاة ولا في غيرها بما جعل للشيطان من السبيل على الإنسان ولكن يفترق الحال في ذلك فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخط مما يكون في أمر الدنيا والحديث الأول ظاهر فيما ترجم لهه لأنه صلم تفكر في أمر التدري المذكور ثم لم يعد الصلاة وشاهد الترجمة في الحديث الثاني قوله حتى لا يدري كم صلى فإنه يدل على أن التفكر لا يقدح في صحة الصلاة ما لم يترك شيئا من عركانها وشاهد الترجمة في الحديث الثالث دلالته على عدم ضبط ذلك الرجل كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسيت سورة التي قرأت وعلق البخاري رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة قال الضتين إنما هذا فيما يقل فيه التفكر كأن يقول أجهز فلانا أقدم فلانا أخرج من العدد كذا وكذا فيأتي على ما يريد في أقل شرئ من الفكرة فأما أن يتابع التفكر ويكثر فإن فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا الله في صلاةه سيجب عليه الإعاد قال الحافظ وليس هذا الإطلاق على وجهه فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يأزاه فروت نعبي شيبة من طريقي حروة في السبيل قال قال عمر رضي الله عنه لا لأحسب جزيرة البحرين وأنا في الصلاة لكن عروة لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه, أو عنه. ولو صالح ابن أحمد قال كما بكتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن الحارس أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى المغربة فلم يقرأ فلما انصرف قالوا يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ فقال إني حتفت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخل في الشام يعني فلن أقول ما دخلك أو من أقول ما خرج التحدي ما إيه فدخلك ثم أعاد وأ... وأعاد القراء ومن طريق عياض الأشعري قال صلى عمر رضي الله تعالى عنه المغرب فلم يقرأ فقال له أبو موسى إنك لم تقرأ فأفضل على عبد الرحمن بن عوب فقال صدق فلما أخبره أعاد فلما فرغ قال لا صلاة ليست فيها قراءة إنما شغلني عير جهدتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها وهذا يدل على أنه أعاد لطرق القراءة لا بكونه كان مستغرقا في الفكرة وهذا يدل على ان التفكر